الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فادي موصله القراءه في هذه الرساله المباركه رساله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين قال المصنف رحمه الله ثم إنه بشرب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضة كقولهم تبت يد أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر ولين أشركت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة فقاتلوا أئمة الكفر صلحة والزبير ومرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة واللؤلو والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وعما تساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت علي لما أصيب بحمزة ومنما يقارب هذا من بعض الودوث ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين عليه وفي مثل قوله محمد الرسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر و بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والديني أبو بكر والزيتوني عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأنثال هذه الخراسات التي تتضمن طارة تفسير اللفظ لما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين مع أشداء على الكفار حماء بينهم تراهم رقعا شجدا كل ذلك نعتم للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنه أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن طردا جعل, جعل اللفظ, اللفظ المطلق جعل اللض المطلق العين منحصر في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده أريد بي ريا بها وقول بعضهم إن قوله والذين جاء والذي جاء الصدق وصدق به أريد ريا أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك هذا إشارة منه رحمة الله تعالى الذي دلل عليه لما ذكره من قبل وهو أن أقواما اعتقدوا رأيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم حملوا ألساط القرآن عليه ولو عناق هذه الألساط ل يستدل بها على مرادهم وهو أبعد ما يكون من مراد الله سبحانه وتعالى او مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الذين عندهم ألاطين أخذوا من القرآن لكن أخذوا من القرآن على مرادهم هم ليجدوا لباطرهم مصراغا في الاستدلال. ولا عجب أن نرى تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى لا يشهد به عقل فضل عن أن يشهد به شرع ولهذا نقول بأن طالب العلم ينبغي أن يحبر القراءة في التفسير المبتدعة لأنه قد تروك هذه الكلمات عليه لا سيما إذا لم يكن عنده يعني أرضية علمية ومرجعية سلفية فقد يروك عليه هذا الكلام ويظن أنه بذلك يحصل صنعا ثم ذكر رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام ذكر على ذلك أمثلة وقال يعني أكثر هذا التطرف في التفاسير وحمل الألصاب على ما لا يمكن حمده عليه إنما وجد عند الرفضة الإمامية ثم الفلسيفة ثم القرامية ثم ذكر أمثلة من ذلك فمثلا قول الرفضة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثبت يدا أبي لهب قالهما أبو بكر وعظم. سبحان الله يعني اي دليل على انهما هم ابو بكر وعمر وهم كذب هذا الكلام وافتراء هذا وضلال هذا تبت يدا ابي لهب هل كان ابو بكر وعمر يدي لابي لهب ام هما الذين شهر سيفيهما في وجه ابي لهب فهذا انما يرضون به حقدهم الدفين على ابي بكر وعمر ضمن منهم أنهما إنما استلب الخلافة من علينا رضي الله عنه فهذا التفسير هل قاله النبي هل قاله الصحابة هل قاله التابعون هل قاله أحد من المعتبرين إنما لم يقوله إلا الروافض وهذا يدل لنا على أننا نقول دائما بأن بأن خلافنا مع الروافض ليس خلافا فرعيا، إنما خلاف في الأسس من هذه الأسس التي اختلفنا مع الروافض فيها كتاب الله سبحانه وتعالى فهم كتابين كما صرح الكليني بأن هذا القرآن الذي نتلوه الآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد. إنما القرآن الذي أنزله على محمد إنما هو عند علي ثم بعد ذلك إلى أئمة البيت إلى أئمةهم الاثني عشرة عشرة إماما ويقولون بأن القرآن الذي أنزل على محمد إن على محمد صلى الله عليه إنما هو يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن. وليس منه حرف واحد في هذا القرآن طيب لماذا يقرؤونه الآن؟ يقرؤونه من باب التقيه من باب التقيه فقط وليس من باب ان هذا هو القرآن الذي يعمل الله على محمد حتى إذا خرج الإمام المخفي عندهم الذي لم يلد ولم يولد فإنه يخرج بهذا القرآن للعالم كله هذا،, هذا هذا تحريف تحريف الآخر أنهم أتوا إلى القرآن الذي نقرأه نحن فحرفوه من جهة المعنى فقالوا ثبت ذا أبي لهب يعني هما أبو بكر وعمر وقال وقال الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلاف. بل الخلاف لعلي فقط سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولقد طيب طيب والآية مطلعه إيه؟ وقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك. طيب أنت موحي إليك لأن أشركت مثلا بين أبي بكر وعمر وعلي فالخلافة طيب ماشي تقول الذين من قبلنا كيف تستقموا بكر وعمر وعلي وأقضوا خيرك ولذين من قبلك لأن أشركت لأحواطنا عملك وهذا أيضا من الضلال المبين وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر يأمر يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة حسب زعمهم طب لماذا لا تكون فاطمة مثلا لا لأن فاطمة عندهم لا ومن الذي أنزل الله سبحانه سباراتهم من السماء؟ هنا أنتم تقولون إن الله أمر غنتة بقرة عن عائشة. ومن الذي برأها من فوق سبع سماوات في سورة النور؟ طب هذه في سورة البقرة، في سورة النور ماذا في ثمانية عشر آيات؟ ماذا سبارات عائشة رضي الله عنها؟ وماذا تسمعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنتم تذكرون الأحاديث، لكن على الأقل القرآن ماذا تقولون في عشر آيات من سورة النور؟ ماذا تقولون؟ وإجماع الأمة. على أن هذه الآيات إما من نزل في عائشة رضي الله عنها ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون في هذا؟ ولقد كانت عائشة تفخر كما جاء في مسلم بن أحمد إذا افتخرت زينب بأن الله وجه فوق ثوء سموات كانت عائشة تفخر أما الله براء فوق ثوء سموات سبحان الله وقد أجمع العلماء على أن من ثب عائشة وطعن فيها بعد البراءة التي أنزل الله سبحانه أنزل الله عز وجل في كتابه أنه كافر والروافض يصبون عائشة بما برأه بما برأه الله سبحانه وتعالى به إلى الأهم ومثل تفسيرهم قاتل أئمة الكفر قالوا طلحة والزبير نعوذ بالله طلحة والزبير طلحة والزبير أئمة الكفر أئمة الكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوه طلحة في الجنة الزبير في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لكل منذ الحواريون وحواري من الزبير لا حوالي وقت نعود بالله وقال الله مرج البحرين يلتقيان قال علي وإيه وفاطمة وأي آية في هذا فلأي آية يا ربكم تقذبين هل في فالفقاء علي وفاطمة آية الثقرين الإنس والجن سبحان الله واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء نحصله في الممبين في علي فعلي جمع الله سبحانه وتعالى في فيه كل إيه؟ فيه كل شيء ولذهم يدعون عليا من دون الله سبحانه وتعالى يدعون أن علي رضي الله عنهم إنما يعلم الغيب والرعد والبرق والمطر وكل ذلك ايه كل ذلك بعلم علي وقول الله سبحانه وتعالى عما تتألون عن النبي العظيم قالوا علي بن نبي طالب هذا هو النبي العظيم هذا هو النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون نعم وقال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين الزكاة ومراكعون قالوا هو علي مع أن أوصفه متعدد، قال هو علي، وذكرنا حديث الموضوع بإجماع العلم وهو تصدق بخاتمه في الصلاة، وليس ذلك إيه بصحيح. ده الآية واضحة، نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: «وليك عليهم صلوات المربين ورحمة». قال نزل فعلياً لما أصيب بحمزة. «وليك عليهم صلوات المربين ورحمة». نزل في عليل مع أن الله سبحانه وتعالى في مقطع الايه قال ولا نبل ونكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأفسد والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صعوبات قالوا إن الله وانا إليه راجعون إلى آخره نعم والآية إنما يتوجه للمؤمنين حال إصابتهم بالمصائب لكن قال نزلت في عليل عليهم صلوات ورحمه لما أصول الحمزة يعني هم يريدون أن يركزون على في علي ونحن لن نكرر فضل عليل رضى الله عنه بل هو صاحب الفضائل العظمى حسب ما قاله صلى الله عليه وسلم لما استخلفه على المدينة فلحق به عليه ورد الله عنهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لا نبي بعدي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى انه لا نبي بعد فنفي النبي صلى الله عليه وسلم نبوته فكيف تثبت ألوهيته النبي صلى عليه ينفي نبوته فكيف تثبت ألوهيته؟ ف... ثم يقول الشيخ الإسلام الله ومما يقارب هذا يعني من جعل التفسير لا يمت بصلة إلى الألفاظ أبدا في الكتاب الله سبحانه وتعالى مما يقارب هذا ولم يكن من فعل الروافض ما يذكره كثير المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنسقين والمستغفرين بسحار أما الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنسقين عثمان والمستغفرين علي من الذي دلكم على هذا؟ لماذا تحشرون هذا في هؤلاء الأشخاص وقد يجمع شخص واحد من هؤلاء الذين ذكروا يجمع هذه الصفات كلها لكن تعيين الصادقين في واحد وتعيين القالتين في واحد لم يدل عليه دليل على الإسلام فهذا أيضا مما لا يحتمله الله وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه قال أبو بكر طب والذين معه جمع أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان ترهم ركعا سجدا علي كل هذا مما لا دليل عليه أبدا لا في كتاب ولا في سنة. قال ما عجب من ذيك القول بعضيم والتين، ويقصد به الربق، والزيتون، ويصله عمر، أثمان، وهذا البلد الأمين، ويصله علي. كل طبعا هذا مما لا يحتمله اللفظ بأي حال من حال من معروف، والزيتون معروف، وطوسين معروف، والبلد الأمين معروف. إنزل ذلك على هؤلاء الأشخاص لا أدري عليه على الإطلاع. شيخ الإسلام طبعاً بيضرب أمثلة على إنه في نوع من التفسير إنما يخضع لأهواء وعارأ ولهذا لا يمت لألفاظ القرآن بصلة على الإطلاق قال شيخ الإسلام وأمثال هذه الخرافات أليس تتضمن طارثاً تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحال يعني إذا تفسيرهم ستفسير روافد عائشة بأنها البقرة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� فإن هذه الأفضل تدل على هؤلاء الأشخاص وقالوا تعالى والذين معه وشداء الكفار رحماء بينهم تربطوا كأنس الجلال قال كل ذلك نعت للذين مي. للذين مي. مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه من الصحابة كله ويالك يسميها النحات خبرا بعد خبر أشداء وعلى الكفار رحماء خبر رحماء بينهم خبر رفع سجلا خبر ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا شخصا واحدا لأنه لا دليل على ذلك و... لا سيما أن الآية ورد لفظ الجمع وتتضمن طارة الخرافة أيضا تضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كالقولين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا واضح العملا في هذا يقولون هذا يرد به علي وحده أو قول الله سبحانه وتعالى والذي جاء السيدك صدق به حصر ذلك في أبي بكر رضي الله عنه وحده لا يستوى منكم أن أفاق المخالفة الحصر ذلك أيضا في أبي بكر وحده إلى غير ذلك من هذه التي لا يحتملها الله بأي حال من الأحوال نعم قال الشارح رحمه الله يعني باليدين أبا بكر وعمر هما اليداني يداني لأبي لهب نسأل الله العافية وهذا مما نصنف رحمه الله وتفسير المعطية وأمثاله وامثاله اتبع للسنة والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثوره عنهم على وجه لكان على وجه لكان كان احسن واجمل فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير الماثوره واعظمها قدرة قدرا ثم إنه, ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه, قو أنه قول المحققين وإنما يعني بهم فائفة من أهل الكلام الذين قرروا, أصولهم الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولها أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق ويعرفوا أن هذا هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فصروا الآية بقول آخر بأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي من عدل عن نذاين الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان, طرق فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن قال الشارح رحمه الله هذا قال به بعض المفسرين قال والذي جاء أبو الصدق مع قال الشارح رحمه الله هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أنه رجل منصف وعادل وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع دملا وتفصيلا حتى ما قروه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ لأن الواجب أن يقول الإنسان أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله ولهذا يقال يجب أن يعرف الرجال بالحق للحق للحق بالرجال أنت إذا عرفت الحق بالرجال معناه معناه أنك مقلد محت لكن العكس إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولون ما يقولونهم حقا فهم رجال حقا هذا هو العدل فشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل الذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدع أقرب إلى السنة من أهل, من, أهل من هذا المتدع انتبهوا هذه مسألة مهمة. مهمة من عادل عن مذاهير الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك؟ ك... يعني, يعني مقصود الشيخ حمود. مقصود الشيخ على أنه قد يقبل من التفاسير التي فيها مثلا ذكر بعض أو أقل من لكن يعني وافقت الحق في بعض الوجوه من نقبل هذا الحق لأن الحق ظل في المؤمن. يقبله من أي أحد كان لكن هنا ننبه يعني تنبيها مهما وهو أن التفاسير التي حوت كلاما المبتدع ينبغي الا يقرأ فيها اصلا اصاله إلا ذو البصائر وإلا ارباب العلم لأنهم هم الذين يستطيعون تمييز الغث من السميد لكن احنا نقول مثلا يلا اقراوا في كتب المبتدعه اقراوا في كذا وبعدين ما كان حقا يقبله وما كان باتنه منضده طيب إذا رناك أن الإنسان أهليه كيف يميز لكن كلام شيخ الإسلام إذا كان عند الإنسان أهليه ويستطيع إنه ينظر في كتب التفسير التفسير التي مثلا حوت كلام لبعض المتبرع ويقبل الحق فلا بأس بذلك لأن قبول الحق يتعين على كل مسلم مهما كان قائله مهما كان قائله وإن كان يعني ينظر أن يكون المبتدعة يقولون حقا لم يقول أهل السنة بل إننا نقول هذا لا يكون أصلا ولا شك أن الاكتفاء يعني لطالب العلم بكتب التفاسير تفاسير السنة كابن جرير بن كثير رحمه الله وغيرهما من تفاسير التي كتبنا بمعطور أن هذا أولى لكن لا مانع إذا احتاج الإنسان أن ينظر وكان بصيرا كان بصيرا ركزوا على ذا كان وكان بصيرا أن ينظر في التفسير التي حوت على بعض هذا ويأخذ الحق ويدعي الباطل لا فأسوي هذا لكن يكون الإنسان حذرا ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى يعني قاعدة مهمة جدا وهي قالوا فإن الصحابة التابعين ولئمت إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء جاء قوم فصار الآية قن آخر لأجل مذهب ينتقده وذلك المذهب ليس مذايب الصحابة والتابعين لهم إحسان صاروا مشاركين مع وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا وفي الجماعة من عذر عن مذايب الصحابة والتابعين تفسيرين إذا كانوا خالفوا ذلك كان مخطئا في ذلك بل عن وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه وهذه قاعدة طيبة جدا، هو يعلم الإنسان في تفسير الآية ينظر إلى تفسير من؟ تفسير أحلى من الناس بالكتاب الله سبحانه وتعالى وهم الصحابة الذين علموا تفسير القرآن هذا ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يحلم تفسير القرآن يعني كله ويقول مجاهد عربت القرآن ابن عباس ذكر كذا مرة ووقفه عند كل آية أسأله وابن مسعود يقول والله ما نزلت أتي من كتاب الله إلا وأنا أعلم أي نذرة وفيما النذرة ولو أعلم أحسن أعلم من الكتاب الله تبلغه المطايا لا رأي كيفته إليه الصحاب علم التفسير والتابعون تلقوا التفسير عن الصحابة إذا حسبنا تفسير الصحابة والتلويذ ولا نخرج عن أقوالهم لكن ممكن نأخذ بعض أقوالهم والتي قام عليها الدليل ونطرح مثلا قولا آخر إذا لم مع عليه الدليل ماشي لكن أن نخرج عن أقوال الصحابة الصحابة مثلا فصرها دي الأيض كذا ثم أنا آتي فأخرج عن قول الصحابة كله هذا لا يمكن هذا لا يجوز قريبا قد خسام وبالجملة من عدل عن مدائب الصحابة والتبعين وتفسدين إلا من يخالفه ذلك كله كان مخطئا في ذلك هذا مثل خطأ بل مبتبعا بل مبتدعا وإن كان مشاهدا مغفورا مغفورا له طيب ابن يقول استشكال هنا يقول ورب سائل يسأل يقول بالنسبة إلى التفسير العلمي التي تنظر المكتشفات الحديثة عندما يكون هناك تفسير آية ليس هناك دليل شرعي عليه بمعنى حديث عن رسول صلى الله بمعنى حديث عن صل الله صلى الله ولكن هناك أقوال عن الصحابة أو أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية وقد يكون أيضا هناك أكثر من قول ويأتي مفسر يستند التفسير إلى جانب اللغة العربية او المكتشفات الحديثة. فما هو القول في هذا وهل يدخل في القاعدة السابقة فيقال عنه إنه مفتدع يقول والجواب أنه إذا صحب دلالة القرآن عليه فليس بمفتدع إذا كان لا يخالف قول السبب في ذلك أما إذا خالف قولهم فإنه نقول إنه مفتدع ونرده لكن غالب ما تكون من هذه المكتشفات مسكوت عنه بالنسبة لمن سبق لأنهم لم يطلعوا عليها لكن قد يكون القرآن دل علي بعمامه يكونوا اكتشفات هذه دل على القرآن بالعموم طبعا الثلاث لم يكن عندهم ادوات الاكتشافات هذه لكن هل القول هذا فيه تعنت الذي يذهب مثلا انه هذه الاية يراد بها مثلا الاكتشاف المعين او كذا هل هذا تعنت ام انه يدل عليه الاصول العامة ولا يعارض ايضا نصوص القرآن لكن قد يقول القرآن دل عليها بعمومه اما ندل عليها خصوصية فهذا بعيد لو دل عليها خصوصية لكن الصحابة يضرون عنه وفصلوه بها فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنها داخلة في الآية أما إذا لم يصح فهذا يجب أن يرد على إيه قائل ونحن نقول اكتشاف هذه الحديث هذه يعني يعني لا تعارض بينها وبين ما في القرآن إذا كانت صحيحة وذلك لأن الذي خلق هذه الآيات الكونية وأودعها في كونه مثل هذه الآيات هو الذي أنزل القرآن ولا تعارض بين القول وبين خلقه سبحانه وتعالى لكن هم يكون إيه؟ أن يكون هذا فحيحا وكذلك ما نقول أنه نقول أنه يدخل في أفراد معنى هذه الآية مش أنه به ولكن معنى الثانية لا لا نقول هذا يدخل في أفراده أفراد بعض هذه الآية يدخل أفرادا أفراد بعض هذه الآيات فمثلا هناك من تصفر الفتنة بالغزو الفكري هذا صحيح كما أخبر به الرسول صلى الله صل... صل... عليه صل... وسلم فتن... فتن من قطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح إيه؟ كافرا نعم لكن احنا نقول مثلا المربي الآية هو الاكتشاف العلمي هذا مثلا وفاقط ويكون هذا الاكتشاف مثلا يعني ليس لو مثلا حظ من يعني الصحة أو كذا فهذا قد نحمي القرآن ما لا يحتمل وقد يظهر بطلاه هذا الاكتشاف بعد هذا لما نقول إيه القرآن كذب في هذا لكن إذا كان التفسير يعني صحيحا فنقول مثلا أو كان الاكتشاف صحيحا فنقول لا تعارض بين الآيات الشرعية وبين الآيات الكونية بشرط أن يكون هناك كبابته ونقول هذا يدخل في في هذا يدخل في أفراد بعض هذا التفسير. طيب. فالمقصود بيان كيف شو فالمقصود. نعم. قال المصنف رحمه الله. فالمقصود بيان فالمقصود بيان طرق العلم وإدل وإدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أقطع في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خاء خالف... قال الشيخ أخضى في الدليل قال الشيخ رحمه الله أقطع في الدليل لأنه فسره بغير المراض به وأقطع في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف قال الشيخ رحمه الله ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كمه مبسوط في موضعه قال الشيخ رحمه الله صحيح ما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن أن المخالفين للقرآن لهم شبه وقد أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتجعون ما تشابه منه لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه هو العياذ بالله سائق لا, لا يحكم هذا المتشابه على المحكم حتى يكون ب... حتى يكون بدينا وإنما يجعل يجعل الشيء الشيء كله متشابها وكما قال شيخ رحمه الله كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلو شبهة يتعلل بها ويمول بها نعم لكن لا يتابع لا يتابع بل هذا مثلك الزائعين الذين يتبعون المتشابه وتركوا المحكم وهذه الشبهة تعتمدنا عليها وليس لها دليل وحظ هذا مسلك الذين في قلوبهم زيغون ولهذا قال سبحانه والذي الذي أنزل عليك الكتابة منه وعياتهم محكمة من هن أم الكتاب وأخرون متشبهة فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشبه منهم إذ مرادهم من هذا ابتغاء في, في وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله والراثقون في علم يقرون ما الذي يقولون من, من عنده ربنا نعم قال الشيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هنا التنبيه على, على مصاري الاختلاف في التفكير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أي إلا أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وففّروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله ده اللي احنا بقى نسميه إيه؟ يعني خلاف التضابد بقى يعني الشيخ بيّن رحمه الله تعالى أنه مسار اختلاف التفسير من أعظم أسبابه من أعظم أسبابه تلك البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن ما وضعه وصرق يفسر كلام الله سبحانه وتعالى دي يوافق بدعته دي من أعظم أسباب الاختلاف في التفسير قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق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 لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما رآه أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو مع كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا يعني ممكن يكون المعنى الذي قصده نفس المعنى الصحيح، بس ليس هو. المراد من الآية بلخطأ في الدليل. بلك بلخطأ إيش في الدليل؟ وخطأ في المدلول بمعنى أنه أتا بمعنى مخالف لما كان عليه السلف في تفسير هذه الآية. طبعاً المدلول بمعنى فاسد؟ نعم. المعنى فاسد نفسه. والدليل نفسه؟ يكون يكون المعنى صحيح؟ المدلول المعنى صحيح لا. لا الدليل بيكون المعنى. صحيح. المعنى فاسد حد فاكر صحيح بس مش هو المراد من الايه المراد منها خطا في ذلك انا خطا ان اللون المعنى فاسد فاسد مخالف لما كان عليه المعنى قال الشيخ الاسلام رحمه الله فين قال قائل فما, فما أحسن فما أحسن, التف... فما احسن طرق التفسير فما أحسن طرق التفسير فالجواب ان صح ان صح الطرق ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما في مكان فقد وسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شريحة للقرآن ومضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحلة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أتيت أتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يطلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضوع ليس هذا موضوع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإل لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاذ حين بعثه لليمن اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإل لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإل لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وثق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد وهذه القاعدة جليلة بكرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أحسن طرق التفسير وهذه مسألة مهمة جدا على طالب العلم الذي يعنى بالقراءة في التفسير أن ينتبه لها طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة وهي ما أحسن طرق التفسير التي ينبغي أن ينحوها طالب العلمين فدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن لأن القرآن قد يجمع في موضع ويفصل في موضع آخر قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مثلا ما معنى يوم الدين؟ قال سبحانه وتعالى وما ادرك يوم الدين ثم ما ادرك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يبقى يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ ايه لله اذا ما اجمل في موضع فسر ورين في موضع ايه وفي في موضع اخر ف فالانسان اذا اراد ان يفسر القران قرأ القرآن وعرف مدلوله وففر القرآن المجمل في الموضع بالقرآن الذي بسط وفسر في موضع آره فإذا لم يجد تفسير اللغة في القرآن فماذا يصمع؟ يأتي إلى السنة على اعتبار أن السنة شارحة بالقرآن ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن ولأن السنة أيضا بوحي بيد أنها لا تتلى والنبي قال صلى الله عليه وسلم على إن متى القرآن ومثله معه وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا لك الذكرى تبيننا في ما نزل, إليه ما نزل اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ففر المراد من القرآن في السنه فنرجع ايضا في تفسير القرآن إليه في تفسير القرآن إلى السنة فيما لم في القرآن تفسيره بنستعيل بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الامه القران وهنا يرد سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه التفسير كله؟ نحن إذا طلعنا لا نجد في كل آية أصله مع الرسول عليه الصلاة لكننا نقول النبي صلى الله عليه والقرآن واضح كله عند الصحابة. لكن في آيات النبي صلى الله وفي آيات عرف لللغة مع معرفته الاصول العامه للشريعه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون القران كله ولهذا أخوان لا نجد في القرآن عند علامة ليس النبي ولا ولا أبداً لا نجد أي عندنا عندنا علامة وأنها لا تعرف لا لا لا بل معروف ما فيه ثمان ثم إذا لم نجد التفسير في السنة فقال رحمه الله تعالى <تصفيق> والغرب أنك تطلب تفسير القرآن منه فإلا تجده فمن السنة كما قال صلى الله عليه وسلم من المعارض حنب أفاول اليمن لما تحكم قلب الكتاب الله قال لم تجد قلب بسنة رسول الله قال فإلا تجد قلب أجتد رأيي وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح ومعنى الاجتهاد بالرأي يعني ليس الاجتهاد الذي يكون محض هوى ومرجعه الهوى لا ولكن مع أن هذا الاجتهاد الذي يبنى على أصوله من ذلك المعرفة بلغة العرب والمعرفة بالمقاصد العامة للشريعة فهناك تفسير كما قال ابن عباس هناك تفسير التفسير على أربعة أنحاء منها منه تفسير تعرف العرب وإيه من لغتها هذا هو الاجتهاد وعلى حسب الأصول العامة للشريعة هذا هو الاجتهاد لكن ليس مع هذا الاجتهاد الذي مر معنا في تفسير الروافض والعيادة بالله أو في التفسير الذي يخالف القرآن ولا يمثله بصلة ولهذا قال شيخ الإسلام وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك الأقوال الصحابة فإنهم أضرر بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما له من الفهم التام والعلم الصحيح طبعا احنا قلنا بالنسبة للاجتهاد يعني اذا صدر من الصحابة لكن بالنسبة نحنا نأخذ من القرآن فإننا نجف ثم السنة ثم من أقوال الصحابة ثم من أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ثم بعد ذلك بمختضى اللغة وغير ذلك فإذا عندنا هذا هو الترتيب لكن احنا قلنا بالنسبة للاجتهاد يعني فيما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَلِمَا لَهُمْ من الْفَهْمِ التام والعلم الصحيح لماذا تفسير الصحابه يقدم على غيرهم أولا لهم عاصروا التنزيل وعرفوا الأحوال التي نزل فيها القرآن عاصروا التنزيل وعرفوا الأحوال ثانيا لما لهم من الفضل التام الكامل الذي اختصوا به ثالثا لما لهم من الفهم البعيد عن التأثر بالأهواء والبدع والضلالات بل هم الأمة التي ذكرها الله بقوله كنتم خير وخرجت للناس قال شيخ الإسلام لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كلائمة الأربعة الخلفاء الرشدين ولائمة المهديين أبو بكر طبعا وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكانوا مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في هذا وكعبدالله بن مسعود الذي كان حضرا من أحضار هذه الأمة ومن أعلى الناس الكتاب الله سبحانه وتعالى وهو الذي سبق الأثر معنا في شأنه والذي نفس بيده من نزلت آية كتاب الله إلا وأنا أعلم في أي فيمن نزلت وإلى نزلت ولو أعلم أحد أعلم من كتاب الله تبوغ المطايا لترقبت إليه قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا بكري قال أنبأنا جابر بن روح قال أنبأنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وإلى نزلت ولو أعلم ما كان أحد أعلم بأن بكتاب الله تناله المطايا لا أتيتهم وقال أعمش أيضا عن أبي وائل عن مسعود قال كان الرجل منه إذا تعلم عشر آيات لن يجاوز هن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم أيضا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقد كان حضرا ولهذا كثيراً ما كان يقول ابن عباس على الخدير سقط وكان مرجعاً وكان مرجعاً رضي الله عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أمر أكثر من أن نتكلم عنه لأنه مشهور جداً حتى في الصحارة ولهذا قال ابن جرير حدث محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني مسعود قال نعمة رجماني القرآن ابن مسعود نعمة رجماني القرآني ابن عباس هذا كلام يقول من؟ يقول العالم بالقرآن وهو ابن مسعود ثم روى عن يحيى ابن داود عن إس حاق الأذنق عن عن أعمش عن مسلم صبيح قبل الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان القرآني ابن عباس ثم روى عن ضندار عن جعفر بن عون عن الأعمش كذلك فهذا إثناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العباس وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك, فما ظنك بما كتب ابن العود بعد ابن مسعود يعني ذا كان مسعود يقول في حياته نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس وابن مسعود مات في سنة 33 على الصحيح عمر بعده ابن عباس 36 سنة فمضى نقل بما كسبه من العلم بعد ابن شهود ولهذا جاء في السير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لفتى قال في بدء طلبه قال تعالى ناخذ من اكابر الصحابة هم موجودون الآن متوفرون تعالى نتعلم منهم فقال الفتى له أتراك يا ابن عباس الناس يحتاجون إلى علمك الصحابة متوفرون والكبار أطرأ أن الناس سيحتاجين إلى علمك فطركه هذا الفتاة وذهب الى عباس إلى الصحابة أكادر الصحابة فتلقى عنهم العلم والتفسير وكان يتوسد الباب أحدهم حتى تاتي الريح فتسف الطرابة في وجهه فيخرج الرجل من الصحابه على ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له ابن الله هل أمرتني يقول لا أنت أحق أن يؤتى إليك العلم أحق أن يؤتى إليك حتى مر زمان واجتمع الناس على ابن عباس فمر الفتى فمر الفتى على ابن عباس وقد اجتمع الناس حوله وقال فقال الفتى هذا الغلام أفقه مني هذا غلام أفقه وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ولا يحتقر نفسه حتى لو في وجود بيئات العلماء ما يحتقر نفسه فلعل الناس يحتاجون إليه يوماً ما فلك بقى أن تخيل ما كسبه ابن عباس وما حصله بعد ابن مسعود وقد عمر بعده ستاً وثلاثين سنة قد الأعمش عن الروائل استخلف الله عبدالله عباس على الموسم فخطب الناس عن الحج يعني فقرر في خطة سورة البقرة وفي روايات سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك لا لأسلم سبحان الله ورغالا فمن ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن سعوز بن عباس ولكن في البعض الحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقويل أهل الكتاب التي أباحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجة ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقاده من النار رواه البخاري عن عبد الله ابن عمر <تصفيق> الشيخ بحثنين يقول المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات وإنما الذي يأخذ ابن عبدال فلا أدري هالكلام المؤلف رحمه الله يعني كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض نعم قال شيخ الإسلام ولهذا كان عبد الله بن عمر قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليارموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من, من, من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد ذا اعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام أحد أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكاياته, حكاياته وتجوز حكايته لما تقدم وتجوز حكايته لما تقدم وغالب, وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء وأهل أهل ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن مفسرين خلاف, خلاف, خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون ولون كلبهم وعدت وعدتهم ولون كلبهم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 ولكن نق ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قالت تعالى سيقولون ثلاثة ربع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رغم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيه إلا مرآة ظاهرة ويستفس فيه منه أحدا فقد اجتمعت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المق في هذا المقام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 فإنهما يعلموا بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه ولهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراعا ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن, مما فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعى الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأن لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حتى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في, في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ وهذه المسألة هم جداً ذكر رحمه الله تعالى هنا وهي الأخذ أو ذكر ما ورد عن أهل الكتاب في التفسير فبيض رحمه الله تعالى أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا الاعتقاد مع ملاحظتي أنها على ثلاثة أكثر القسم الأول ما علمنا صحته يعني من شرعينا من بين أيدينا من النصوص فهذا صحيح ونستشهد به لماذا لأنه ثابت عندنا بنصوص الشرع القسم الثاني علمنا كذبه أرضا بنصوص الشرع فهذا نتركه ولا يجوز روايته أبدا والقسم الثالث ما مسقوط عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل لا دليل يدعمه ولا دليل يرده فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته وتجوز إيه حكايته طيب ثم نبه رحمه الله تعالى إلى ان هناك أيضا نوعا من الاختلاف ورد عن علماء اهل الكتاب وياتي عن المفسرين خلاف بسبب هذا لان هذا يعتمد على قول وهذا يعتمد على قول وهذا يعتمد على قول فياتي خلاف من المفسرين نظرا للخلاف الواقعي عن علماء اهل الكتاب مثل اسماء اصحاب الكاف لون كلبهم عدد هؤلاء عصا موسى من اي شر كانت إلا غير ذلك مما لا فائدة في تعيينه وهنا قاعد العلماء أنه كل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه المواضع بالذات فلا تتعنى في تحصيلها فإنه لا فائدة فيها ولو كان هناك فائدة في ذكر اسماء أصحاب الكهف أو في لون الكلب او في العدد أو في البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة لبينه الله سبحانه وتعالى لهذا لا ينبغي أن نشتغل بهذا من أجل هذا لننبه ان بعض مثلا الناس عندما يجي مثلا أن ولا كذا يركب على هذه الاسئله ما عدد أصحاب الكهف ما لون الكلب الذي كان معهم إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تدت فيها ولا طائلة من ورائها ولو كانت خيرا لبينه الله في كتابه أو لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لكن لما لم يجد هذا فالسكوت عنه هو المتعين وإن كان يجوز ذكره يعني ذلك على وجه الحكاية كما قال سبحانه وتعالى فيقولون ثلثات من كبهم، كبوهم ويقولون خمسة سلسون كبهم، رجما بالغيب ويقول سبعة وثمانون كبوهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارثهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتج منهم أحدا فيقول شيخ الإسلام فقد شمت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي من هذا فإنه تعالى أخبر عنه في ثلاثة أخوال ضعف قانولي وسكت عن الثالث فدل على إيه؟ أنه صحيح لهذا قال القاعدة يعني نتعلمها في هذا المقام قال فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن الأقوال مستوعبا لها لا تترك قولا لنعلم قول هذا لتتركه الصحيح. تستوعب الأقوال ثم إما أن تكون عالما بالصواب والترجيح ترجح وإما أن تكون كذلك فاذكر الأقوال كلها واترك هذا فإذا لم تستوعب أقوال الناس فيها كان فعلك في مواقصا لأنه قد يكون الصواب الذي تركته يبقى تعلم الصحيح نبدأ على الصحيح وإما أنك لا تعلم الصحيح فلا بأس بذكر هذه الأقوال مستوعبة وترك ذلك فإن فحح غير الصحيح عامدا يبقى عرض غير صحيح ثم فحح فقد تعمد الكذب أو صحح ذلك جاهلا لا دليل عنده إنما جاهلا فقد أغطأ فالذي يصحح غير الصحيح على قسمين اما ان يصحح ذلك عامدا ويعلم ان هذا القول صحيح فهذا كذاب تعمد الكذب وايما يصحح ذلك على غير ضوابط شرعيه علميه فهذا مخطئ جاهل من ذلك علبا شيخ الاسلام كذلك من نصب الخلافة في لا فئدة تحت أو حكى أقوانا متعددة لفظا ويرجح حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور اللهم موفق بالسوار وهذا يكثر انت مسألة ليس فيها فائدة تذكر فيها الخلافة ذكر الخلافة هنا لا فئدة فيه إيبا لا تكسر الكلام ولا تملأ القراطيص بما لا وتشغل نفسك وتضيع زمانك وزمان من ايه من يقرأ؟ أو تذكر أقوال وتفرع وحاصل هذه الأقوال في المعنى يرجع إلى إلى قول أو قولين؟ وإذا طبعا يحصل من أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يظهروا الناس أنهم ايه على علم وإن المسألة فيها مثلا سبعة أقوال كم أقوال؟ ويذكر هذا وحاصل المسألة أصلا يرجع إلى قول أو إلى قولين فيضيع على الناس وقتهم ويضيع على نفسه أيضا وقته. ثم ذكر الفصل فصل آخر وهو إذا لم نجد القرآن التفسير في الكتاب ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة فلنرجع إلى أقوال التبعي فقال رحمه الله قال شيخ الفيان رحمه الله إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جابر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال أعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من ساتحته إلى خاتمته أخفه عند كل آية منه وأسأله عنها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 وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا تلق بن غنان عن عثمان المكي عن, عن ابن ابي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجيد فحزبك به وكسعيد بن جبير وإكرمة مولى بن عباس وعطاء بن ابي رباح والحسن البصري ومصروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحات بن مزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتين تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم, لا من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك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 فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك هذا الكلام جامع جامعنا في بيان تفسير التابعين للقرآن وهل يعتمد عليه أم لا بينا رحمه الله تعالى أن التابعين كانوا أعلم بالتفسير تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الصحابة من أي أحد في الأمة لأنهم عاصروا الصحابة الذين عاصروا التنزيل واخذوا القرآن من الصحابة مثل مجاهد فقد عرض المصحف على ابن عباس ثلاثة عربات من ساحتيحته إلى خاتمته يوقف عند كل آيات منها ويسأل عنه ومجاهد له تلميذة طبعا وقد بلغ ذلك و... لهذا قال السسان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكذلك تفسير ابن جبير وتفسير عكريمة مورد باس تفسير عطاء وتفسير الحسن ومصروح كل هؤلاء أئمة في التفسير لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا إنه هل قولهم يعد حجة لا يجز مخالفتها ذكر عن شعبة أن تفسيرون ليس بحجة لا. لأن أقولهم في الفروع ليست بحجة فكيف تكون حجة في التفسير لكن الشيخ الاسلام قال هذا في حال ما لم يجتمعوا على قول أما إذا اجتمعوا على قول فإنه لا يسعون خلافهم لكن إذا اختلفوا فنأخذ قول بعضهم على قول البعض لأن هذا في الصحافة أصلا حتى الصحابة إذا اختلفوا الصحابة إذا اختلفوا فنأخذ قول هذا وننقل قول هذا من يدل عليه, عليه الدليل فكيف بالتابعين فتبعونا اذا اختلفوا فان نلج الى الترجيح اما اذا اجتمعوا فرشكا ان قولهم يكون ايه يكون حجه إذا تفسير ايه الحجاب عند الصحابه ابن عباس بن مسعود فانا ما ذكر عليه الدليل فكيف يكون في التابعين في التابعين ما باول طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالرأي تفسير القرآن بالرأي يبقى عندنا القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بأقوال الصحابة القرآن بأقوال التبريء طيب نيجي عند تفسير القرآن بالرأي مع قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما تفسير القرآن بمجرد رأي فحرام حدثنا مؤمل قال حدثنا شفيعان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتلوى مقعده من النار حدثنا وكيع قال حدثنا شفيع عن أبي الأعلى الثعلبي عن سعيد جبير عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتلوى مقعده من النار وبيه إلى الترمذي قال حدثنا عبد فمايد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حزم أخ حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ قال الترمذي حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم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 وهكذا سمى الله تعالى أن قذف الكاذبين فقال فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد, قد قذف من زنا في نفس الأمر لانه أخبر بما, أخبر بما لا يحل له إخبار به وتكلف ما لا علم له به والله ولهذا تحرج جماعة من الثلاث عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى الشعبة عن سليمان عن أبد بن مرة عن أبي معمر قال, قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم فقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن, عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا باكس الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم إثنادهم منقطع فهذا يبين رحمه وتعالى قائلة جليلة وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والقصد بالرأي أن يفسر الإنسان بلا مستند شرعي ولا لغوي، فهذا حراما وإن أصاب في نفس الأمر، لأنه لم يقصد الإصابة ولم يسلك إلى الإصابة ما سلكها صحيح. يبقى لو أصاب حتى المعنى، فإنه لم يقصد الإصابة ولم يعلم طريقها. فإنه مخطئ لأنه سلك ما لا يحل له ولهذا تبلع على هذا بسبلال لطيف جدا جدا عميق وهو, وهو قال له سبحانه وقالفه فقد لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون مع أن القادر ممكن أن نشوفه يخدر بشيء رافع له لكن يفهم كاذبا لماذا؟ لأنه أخبار بما لا يحل له الإخبار به وتكلف من علم له به والله تعالى يبقى إذا من أخبر بما لا يحله الإخبار به كان يقول في القرآن بالعلم بلا علم بلا مصطلح شرعي ولغوي وتكلف من علم له به وهو أن يقول أيضا في القرآن بلا علم فإنه كاذب مخطئ ولو أصاب في نفسه الأمر لأنه أخبر بما لا يحله الإخبار به بما لا يحله الإخبار به ثم نقرأ عن جماعات من السلف أنهم كانوا تحرجون من ذلك وهذا الواجب الإنسان ما تكلم في القرآن بمحض هوى لابد أن يكون علما بالقرآن علما باللغة حتى إيه حتى يخبر عن الله سبحانه وتعالى بمراده إذا في القرآن بلا علم من الشرع أو بلا علم من اللغة فإن هذا جهل وأصلاب الإنسان من أصلابه زي القاضي إحنا ذكرنا أن القاضي القضاء على سرقة أخساد قاضي يعلم الحق ساحق به هذا لأ الناجي قاض لا علم الحق ثم أصاب حكم بغير, بغير علم فأصاب وقاض حكم بغير علم فأخطأ كلاهما في النار يبقى الذي ينجو من؟ الذي ينجو والذي يعلم الحق ثم يحكم به طيب نستفيد القدر هذا الآن